لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم اما بعد فمرحبا بكم في هذه الدوره المباركه التي نسال الله عز وجل ان يجعلها روضه من رياض العلم وان يرزقنا العمل بما علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل به نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا قالصة لوجهه الكريم أخوكم محمد تواب، إن شاء الله سندرسه سويا السيره السيرة المشايخ اختاروا المكتب في السيرة جميل جدا وروضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم فكتاب روض الأنوار هو للشيخ المبارك فوري صاحب كتاب الرحلة المختوم طبعا كتاب الرحلة المختوم نظن ان شاء الله الجميع عارف يعني يعني من أجمل الكتب اللي صنفت في السيرة وكان الكتاب أصلا حائز على إيه الجائزة الأولى في أبحاث سيرة كل فاالروضة الأنوار هو يعتبر كتاب مختصر لإيه لروحك المختوم فان شاء الله ده اللي هندرس منه ان شاء الله المره الجايه اظن الكتاب هينزل ان شاء الله يا شيخ اه و انا في اعتقادي ان لو حد عنده الروحك المختوم ان شاء الله هيكفيه ويعني ممكن يذاكر منه بس هيبقى ده اللي احنا بناخد منه مختصر <تصفيق> بداية احنا خلينا النهاردة ايه نتكلم على بعض فوائد دراسة السيرة هي طبعا كتب السيرة كتب كثيرة جدا من اشهرى تاريخ الطبري وايضا سيرة ابن هشام وايضا كتاب البدايه والنهاية لابن كثير بس مشكلتنا في كتب السيره ان السيره بالذات يعني ايه لم يكن الاهتمام بتحقيقها مثل الاهتمام بتحقيق الاحاديث النبويه فعندنا كتب السيره الموجوده اغلبها مليئه بالاحاديث الايه الضعيفه او المرسله او المنقطعه الاسناد وكده لكن بعد كده العلماء بداوا اهتموا ب يعني جمع الصحيح منها خاصه في كتاب مثلا زي كتاب ابن كثير البداية والنهاية او كتاب تاريخ الاسلام للذهبي او كتاب العواصم من القاصم ايه لابن العربي الكتب دي بدأت ان هي تنتق الصحيح من السيرة غير مثلا الكتب اللي في البداية مثل كتاب الطبري تاريخ الطبري هو طبعا مش مش معنى كده انه ايه الامام الطبري انه مجرد ذكر الاحاديث وبس لا هو طبعا كان بيذكرها بالاسناد وكان ذكر هو في بداية الكتاب أو في المقدمة. كان ذكر في المقدمة إنه هو إيه طلما يعني إن شاء الله زي ما تفضلنا الشيخ طلما أي أي مصنف بيذكر ال ال الأسناد للرواية اللي سواء ماتنة أو رواية سيرة وكده هو, هو كده بيخلي مسؤوليته من إيه من من كون الحديث صحيح أو ضعيف. ودل الإمام الطبر قاله في المقدمة إن إحنا إيه إن هو طلما يذكر الأسناد. فيبقى لازم انت عليك واجب عليك ان انت وانت بتقرأ تنظر في ايه في رجال السند مش معنى انه الرواية دي ذكرت مثلا في ابن هشام ولا في الطبري مش معنى كان يبقى صحيح او مش معنى كده ان الطبري او ابن هشام بيقولوا ايه بصحتها ولكنهم ايه ذكروا الاسناد او سلسلة الرجال ونحن ايه علينا ان ننظر في ايه في هذا الاسناد او صحيح او ضعيف او الرجال ايه ثقات او, أو في احاديم ايه كلانيا ف طبعا احنا لو جينا العلماء لما جم يخرجوا الروايات الصحيحه في السيره روايات صحيحه قليله جدا مش قليله بمعنى انها حاجات معدوده لا يعني ليه قلنا في فترات مقطوعه يعني ممكن مثلا روايه صحيحه في غزوة وبعدها رواية في غزوة تانية والفترة اللي بينهم ايه الروايات اللي فيها مفاش رواية ايه صحيحة بالمعنى اللي ايه بالمعنى اللي احنا ايه نقصده يعني لكن هما لما يعني عشان يملوا الفترات الزمنية دي بدأوا ينظروا في ايه في الرواية التي ايه ضعفها ليس ضعفا شديدا الرواية مثلا حسن او رواية مثلا تعددها ايه أشياء أخرى أو مجموعة من روايات مثلا ضعيفة اللي ممكن إيه يقوي بعضها بعضا أو يقوي بعضها بعضا فبدأوا إيه يستشهدوا بالروايات دي وممكن برضو يستشهدوا بالرواية ضعيفة فهما بيستشهدوا بيها لملء الفراغ إنما إحنا برضو مش ينفع نحط عليها إيه حكم شرعي أو حكم عقدي ف يعني الشكل مبارك فوري في الكتاب روضة الأمور ذكر ان هو ايه هيحاول يهتم بقدر المستطاع انه ايه يضع جميع الروايات الصحيحة في وجهة ايه نظره مش معنى كده انه جمع جميع الروايات الصحيحة ومش معنى كده انه ايه الكتاب خالي من الروايات الضعيفه لا ممكن برضو نلاقي بعض الايه الروايات بس هتبقى قليله جدا الضعيفة وممكن نلاقي روايات صحيحة غير ايه مذكوره هنا احنا طبعا احنا يلمنا في دراسه السيرة اصلا ان احنا آه ننظر في في الفوائد والدروس والعبر لأننا السيرة مش هنقعد ندرسها للتسليه مثلا أو واحد بيعرف ايه شوية كصص ولا هيحضر منها خطبة ولا بتاع. يعني ناس كثيرة مثلا يجي وقت مثلا في شهر رمضان يقول لك أنا هتكلم عن غزوة بدر هيطلع المنبر ويتكلم عن غزوة بدر يفضل يحكي حصل في غزوة بدر وراح وجوم ومش عارف ايه وما طلع لنا اي فايدة ولا أقلنا ايه الدروس والعبر مع إن هو هذا مش المقصد أو المقصود الأساسي من دراسة السيرة لا مقصدنا الأساسي إيه؟ الاستفادة ومعرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت معالجته للأمور وكيف كان منهجه إيه؟ منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل طبعا يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبره فهذا هذا المقصود من قصص الأنبياء أن نتخذ أي منها عبرة فلو نظرنا في بعض فوائد دراسة السيرة طيب ان شاء الله مرة جاء تبقوا معكم بقى كشكيلوا بتاع ايه مش هنقعد كده سميع يعني. على اساس نحاول ايه نستفيد بقدر الامكان يعني من طيب لو نظرنا في بعض الفوائد أنا الفوائد دي هذكرها من كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية فضلت الشهامة فريد إحنا نحاول طول ما احنا شغالين ايه نستفيد منه بعض الفوائد ونستفيد مش هنستفيد كلها عشان برضو الوقت لأن إحنا إن شاء الله عايزين إيه في خلال الدورة دي نكون مخلصين الكتاب حتى لو إحنا ما ما بكل اللي فيه بس إن شاء الله نكون ايه اخذنا لأن الكتاب طبعا مش نذكر كل اللي فيه فحنا يبقى نضمن هنيجي ان شاء الله ان يعني احنا في المرة هناخد حوالي 30 صفحة 30 صفحة دي مش هنقدر ناخدها في ايه في وقت, في وقت المخصص الان في الدورة فهنذكر اهم الاحداث اللي في اللي موجودة مثلا في الجزء اللي هناخده في اليوم هنذكر اهم الاحداث وهنذكر اهم الفوائد المستنتجة من الاحداث دي وانتوا ان شاء الله ايه بعد كده هتروحوا تقروا 30 صفحة دي من تاني بتماعنوا ايه وتعرفوا اللي الاحداث اللي فيها طيب بعض الفوائد ناخدها من كتاب وقفات تربويه يقول فوائد دراسه السيره النبويه اول فائده معرفه اسباب نزول نزول كثير من الايات القرانيه وهذا مما يعين على فهمها والاستنباط منها ومعايشه أحداثها وكذلك الاحاديث النبويه الشريفه وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة يبقى دي أهم أول أهمية من أهم دراسة السيرة نحنا نعرف إيه أسباب نزول كثير من آيات وده هنلاقيه إحنا مشينا طول ما إحنا مشينا إيه اللي أنا سأل حدث الفلاني وشيخ يذكر إيه وفيه نزلت آية إيه كذا الفعده الثانية دراسة السيرة زاد النافع للدعاء والمجاهدين يشحد يشحد هما مهم. ويقوي عزائمهم إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لاعزاز الدين ورفع راية رب العالمين. وده أي واحدة يجد في نفسه لما يعيش إيه مثلاً مع مع جهاد الصحابة ويعيش مع بذلهم وطحيتهم بيجد في نفسه إيه في نفسه إيه همة بترتفع وحماس بيزداد. ويتمنى ان ايه يضحي مثل تضحياتهم ولان الصحابه اصلا يعني كلكم عارفين ايه يعني كم ضحوا من اجل هذا الدين يعني ما تفتكرش ان الدين هنا وصل لك بعد 1400 سنه وصل لك كده عمال بيتناقل وبس كل واحد بيعلم بيعلم لا الدين اصلا لم يصل إلا ايه بعد يعني جهاد طويل من الصحابه يعني زي ما العلماء بيقولوا وصل على جبال من الجماجم وبخور من الدماء كان جهادهم جهاد عظيم واستشهد منهم الكثير ليه؟ عشان يوصلوا الدين للبعده هو بيستشهد يعني يقتل في سبيل الله عز وجل علشان يوصل لك انت الدين لحد عندك فما تعتقدش ان الدين جاي لك بسهولة يبقى احنا كنا كمان لازم نضحي. نضحي بوقتنا نضحي بانفسنا نضحي بجهدنا نضحي باموالنا كل دوت ليه علشان نقدر إحنا كمان نوصل للدين اللي بعدنا وهي دي رساله اي واحد في يعني ايه اي واحد مسلم في الارض والرساله دي عرفها الصحابه كويس جدا لما ربعي ابن عامر رضي الله عنه ذهب الى رستم ملك الايه فرسه لارون قادر فرسه فقال له إيه إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة إيه؟ رب العباد هؤلاء فهموا الرساله, الرسالة التي إيه؟ خلقوا من أجلها ناس كتير جدا دلوقتي له أنت ربنا خلقك ليه ولا عيش ليه يقول لك عشان نعمر الأرض بس كده خلق عشان نعمر الأرض هو نعمر الطاعة الله أيه؟ بس هو طبعا قصده مفهوم تاني يعني أصل إنه إيه يعمر الأرض يعيش ويبني ويتزوج ويخلف و... وخلاص هو ده رسالته بس لا الصحابة لم يفهموها هكذا الصحابة فهموا أن الرسالة التي خلقوا من أجلها هي إخراج العباد مش إخراج أنفسهم مش اللي إن مجرب بس التزم وبس وخلاص أنا عملت اللي عليا والتزمت وبتلتزم و المعاصي ايه خرجت من المنزل وكده وخلاص خلاص يعني ومحافظ على الصلاه في المسجد وكل حاجه وبس لا انت رسالتك اكبر من كده رسالتك ان تخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخره فطبعا كل دوت هنتعلمه من السيره يعني لما ننظر في ايه في كيف كانت سيره الصحابه رضوان الله عليهم صحابه جيل فريد يعني جيل لم يخلق مثله حتى في اصحاب الانبياء من قبل يعني هم خير من صاحب نبي نبي على وجه الارض طيب ايضا من فوائد دراسه السيره يقول ان السيره ذاتها معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكوا السيره فيها من ضمنها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكن السيره نفسها ان السيره توصل لنا بالصوره دي ونبقى عارفين كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنقرا كاننا ايه نعيش وإيه بين اظهر الصحابه دي نفسها معجزه معجزه ولم تحدث في اي دين من قبل ولم تحدث اصلا في ايه في اي طائفه ان توصل لنا السيره بالطريقه دي وان تكون سيرة مشرفة جدا مش محتاجين نخبي منها حاجة او مش محتاجين نحذف منها حاجة او مش محتاجين ايه او مش هنتكسف من رواية فيها ان احنا نقولها لا سيرة مشرفة جدا فدي في حد ذاتها معجزة من, معجزة من, معجزة من معجزات ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حزم رحمه الله فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى غير أننا قلنا أن السيرة نفسها تحتوي على, على معجزات. الفائده الرابعة الذي ذكر الشيخ معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين فقد بعث النبي صلى الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أسوأ حال في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء يعني ما فيش نبي من الأنبياء بعث في حالة مثل التي بعث فيها نبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم فكيف بدأ الدعوة وكيف انتقل بها من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله عز وجل له الدين وتمت النعمة على المسلمين وقد وتمت النعمة على المسلمين وقد أشرنا إلى ذلك فلا مطيل بعدها وبيتكلم عن مقدمها لأن شفت أتكلم على موضوع معرفة الطريق الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين دوت إيه هنقدر نعرفه بصورة واضحة وجلية من دراسة السيرة لأن السيرة دي تعتبر إيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. يعني ناس كثيره جدا يسألوا ايه منهجنا اصلا في التغيير وازاي هنغير الايه اللي الحال اللي احنا فيه وكيف سنصل الى مثل إيه ما وصل اليه الصحابة من عز ونؤ وايه ونصره للدين ومن تمكين فهذا كله ايه لا نعلمه الا من السيره علشان كده بنقول ايه بنقول ان آآ آآ طريق الانبياء له معالم واضحة معالم جليه يعني احنا مش منتظرين ان احنا ايه نبحث عن طريق للتغيير لا الدين نزل بكيفيه التغيير ونزل ايه بطريقه التغيير قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه ما بانفسهم هذا هو منهج التغيير هذا هو منهج التغيير اما باقي المناهج التي ايه تتخذ أساليب أساليب أخرى للتغيير فهذه لا نعتقد أنها ايه مناجر صحيحه صحيحة لمخالفاتها لسيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لو نظرنا مثلا في مناهج التغيير الأخرى سنجد سنجد مثلا ايه يستعجل المواجهة المسلحة بين الأنظمة الحاكمة دائما منهج مناج التغيير موجود إن الناس من أول يوم من بداية الدعوة عايزين يعملوا إيه مواجهة بين الأنظمة اللي موجودة مواجهة مثلا إيه ويعتقدونها ايه, إيه جهادا يقولون إيه حتى يتغير هذا الوضع وهذا ليس بتغيير لأن ويسع صلما لم يبدأ إيه بمثل هذه المواجهات وده واضح جدا في السيرة في الفترة المكية وكيف كانت الدعوة كانت في الأول إيه سرّ ثم بدأت تكون إيه جهريا وحصل كذا موقف إن الصحابه كانوا عايزين يعني مثلا في, في البيعة باعة العقبة أو ظن الثانية الأنصار اللي جوهم أصلا يبيعوا نبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه نميلوا على أهل منا ميلة واحدة آه أهل منا عزل وما معهمش سلاح وهم معهم سلاح وكان ممكن يميلوا عليهم ويقضوا على بس إيه نبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إني لم أمر بذلك بعد لإيه منهج واضح لأن التغيير مش مطلوب مني أن أنا إيه ازيل مثلا الكفر بس لا أنا مطلوب مني أغير هذا الكافر أو هذا المشرك أغيره إيه إلى رجل مسلم هو ده التغيير المطلوب مني يعني في ناس معتقدة ان التغيير ده ان أنا إيه أقتل كل كافر لا التغيير أن يهدي الله عز وجل بك هؤلاء إيه الكفار والمشركين أيضا أناس يعتقدون مثلا أن التغيير سيكون إيه في الحلول البرلمانية أو السياسية و... ونسو النبي صلى الله عليه وسلم قد خير ان يكون إيه عبدا رسولا او ملكا مال ملكا ايه رسولا فاختار ان يكون ايه كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بنفس الطريقه ويقول ايه طب أنا انا خلاص هبقى ايه ده بيقول لي بيعرضوا عليا الملك ابقى ملك واقدر من عن طريق الملك ده ابتدي اغير وابتدي ايه اثر على الناس والكلام ده كله لا ما فكرش نفس التفكير ده نبي صلى الله عليه وسلم بدأ التغيير إيه من الأسفل من القاعدة ولم يبدأ من إيه من القيمة واحد يقول لي أنت بتقول الحلول السياسية والتعب وما أنتوا بتقولوا إزاي الانتخابات الجاية ولازم نبقى مشاركة سياسية والكام ده كله احنا بنقول كده بس ما بنقولش ان ده منهج للتغيير احنا بنقول كده لأن ده من باب درء المفاسد ومن باب إيه صد المفاسد وفتح مصالح للدعوة ولن نقول انه ايه هو طريق التغيير لا ما زلنا نعتقد أن طريق التغيير هو, إيه؟ هو ما قال الله عز وجل لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا ما زلنا نعتقد أن التربية الصحيحة والسليمة وتنشئة المجتمع على الإسلام وتربية الفرد المسلم الذي يبنى به المجتمع هذا هو إيه؟ سبيل التغيير وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ذكرها الله عز وجل لنا إيه؟ للتغيير ولتغيير ما نحن عليه إنما كون إن في مشاركة مثلا سياسية أو, إيه أو بدأنا ندعم حزب معين أو كدوة وبدأنا نشارك به سياسيا فدوت لأن إحنا بنقول إن ده من باب ضرق ضرق المفاسد ليه؟ أنت لما تجلس دلوقتي قاعد في ذلك وقتهم لا يجدعوة بالسياسة خلاص هتلاقي البرلمان الجاي مثلا كله دخل بقى علمانيين وسنوا القوانين التي ايه تحارب الاسلام والتي ايه تغلق ابواب الدعوه وساعتها نبقى في شر اكبر من الشر اللي احنا فيه فاحنا بنعمل كده من باب ان احنا يعني ممكن نقول ارتكاب مفسده صغرى لايه لدرء مفسده كبرى لكن لا نقول انه ايه منهج للتغيير فبنقول ان منهج التغيير ومعالم هذا الطريق الذي ساره النبي صلى الله عليه وسلم ساره نبي صلى الله عليه وسلم فيه وأوصل به الصحابة إلى العز والتمكين لا نعرفه إلا عن طريق دراسة تسيرة طيب أيضا من الفوائد معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية لأن, لأن إحنا لما بنقول أن إحنا إيه ننشد التمكين مثلا أو او نتمنى ايه آآ آآ ان يكون ايه الدين هو الغالب وهو الحاكم فهذا التمكين لا ياتي الا على جين له صفات ايه معينه ما هي هذه الصفات هي صفات الصحابه رضي الله عنهم لا يتنزل النص الا على هذه, هذه الفئه او هذا المجتمع الذي له إيه؟ نفس الصفات فهذه الصفات نعرفها ايه من دراسه السيره يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا بعد ما ندرس السير لا عايزين نتخلق بهذه الاخلاق ونتعلم ايه صفات الصحابة حتى نكون ايه مثلهم حتى نكون ايه مستحقين للايه للنصر والتمكين طيب هل هو النصر والتمكين هل هو ده هل هذا هو هدفنا هم الهدفنا ايه هل سكوا هدفك ايه من كده هدفك ايه هدفك إيه من كده برضه؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل هدفنا هو ابتغاء مرضات الله عز وجل ليس هدفنا التمكين أنت مش هدفك أنت كمسلم في الأرض التمكين ليس هدفا لك اصلا وإنما هو وسيلة لابتغاء مرضات الله عز وجل ليه؟ لأن مع التمكين ومع وجود الدولة المسلمه ستقام جميع شرائع الدين احنا مش موجودين دلوقتي وفي شرائع غائبة هتقول لي زي ايه اقول لك زي مثلا الحسبة الأمر المعروف على المنكر زي الجهاد زي نظام زي النظام المالي الإسلامي كل دي شرائع غائبة فانت علشان تقدر تقيم هذه الشرائع لابتغام مرضات اللي عز عايز ايه عايز اوصل لمرحلة اكون فيها ايه اهل للتمكين فهو ده هدفك الاساسي انت مش هدفك اه كمسلم مش هدفك ان انت ايه تمكن في الارض لا ده بالعكس التمكين ده اصلا منا من عند الله عز وجل يقول الله عز وجل الذين ايه امكنناهم في الارض فالله عز وجل هو الذي يمكن لم يقل الذين ان تمكنوا في الارض لا قال الذين امكنناهم فالتمكين منا من عند الله عز وجل التمكين منا من عند الله عز يرزق هذه من لمن يشاء الله عز وجل راى مثلا هذه الطائفه تستحق التمكين سيمكن لها وقد لا يمكن لها من باب إيه البلاء ورفع الدرجات فالتمكين ليس لك اي هدف ولا غايه وانما هو وسيله لاقامه الشرع كاملا انما الهدف والغايه هو ايه ابتغاء مرضات الله عز وجل وهدفنا هو ايه الدور الاخره ايضا من فوائد السيرة معيشة الصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الانام نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم وتقر أعين أعيننا بانتصاراتهم وتقر أعيننا بانتصاراتهم ولا شك في أن طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء مما يقوي رابطة المحبة والإخاء وهذا وهذه من بركه دراسه السيره المشرفه وذلك عقد من عقود الايمان ولا يتم ايمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من والده وولده والناس اجمعين ايضا من فوائد دراسه السيره ان دراسه السيره متعة روحية وغذاء للقلوب الذكية وكيف لا تكون كذلك واهل الفسوق والعصيان يتمتعون بالافلام الساقطه والتمثيليات الهابطه ورؤيه المعاصي والمنكرات ولكل نفس ما يناسبها وكل ميسر لما خلقنا يعني دي من برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي بنجدها في قراءة الصيرة ودرستها ايه بتتعايش مع الصحابه يعني انت بتحس ان انت عايش ايه في, في, في زمانهم مثلا او كده فبتلاقي من نفسك ايه يعني زيادة في الايمان لما انت تحس ايه بكل ما بكل شيء ايه مروا به وتحس بهم, ايه تحس بهم في السراء والضراء ستجد ايه حلاوه في قلبك وستجد ايه متعه في هذه الايه في هذه السيره المباركه يعني الناس كتيرا اليومين دول تقول لك بقى لما تمسكوا الحق <تصفيق> طبعا هتقفلوا بقى التلفزيونات ولا هنعرف نتفسح ولا هنعرف ايه نروح على نفسنا ونفضل قاعدين كده ايه لا هو القران هو ايه أهم غذاء للروح اللي عايز روح النفسه الترويح من عند الله عز وجل لا تيأسه من روح الله وأيضا مثلا مثل هذه الدراسات دراسة السيره وكده فيها ترويح على النفس فأيضا من الفوائد دراسة السيره تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية احكام فقهيه ان في حد كتير جدا بتتفسر لنا في في الاحكام عن طريق السيره ان لما نعرف قصه الحدث او اسباب النزول أو أسباب التشريع هذا ليه الحب بنقدر نعرف ايه تفاصيله اكتر والدروس التربويه وده طبعا واضح جدا من ايه تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه والسياسه الشرعيه لان الصحابه عملوا دولة أذن، أذن. الحمد لله صل وسلم وصلى صل على صل. من فوائد دراسة السيرة، احنا قلنا تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفكرية والدروس التربوية والسياسة الشرعية. السياسة الشرعية أن شايفين دولة إسلام قامت، كان عمرها يعني ظلت إيه قائمة. في ظل الخلافة الإسلامية ثلاثة عشر قرن أو أربعة عشر قرن فناس كتير متخيلة ان ما عندناش أصلاً سياسة في الدين أو متخيلة إن يعني يعني السؤال بنسأله هل تعتقد إنه 1400 وأربعمائة سنة الدولة القائمة دي قائمة بدون سياسة أكيد لا ودولة كانت تحكم من المشرق إلى المغرب يعني من من الهندي إلى الى الاندلس فمعقوله الدوله دي كان بدون سياسه او ما عندها ما رؤيه واضحه اللي ناس كثيره جدا يقول لك مش دخل الدين يعني في السياسه طب ماشي دين احنا كلنا مسلمين وبتاع بس السياسه دي مالاش لهاش احنا في انظمه سياسيه هناخدها في نظام مثلا ليبرالي ولا انظام علماني اللي بيسموه دلوقتي مدني عشان يضحكوا على الناس وخبالك لا الدين السياسه دي جزء من الدين يعني الشرع نزل ايه وفيه السياسة وفيه كيف تحكم البلاد والعباد فده كله من التعلم برضو ايه من السيرة فلا يستغني عنها القائد ليتعلم كيف تكون القيادة ولا يستغني عنها الجندي ليتعلم كيف تكون الجنديه وده ننظر هنا ايه في مواقف الصحابة كتير مواقف الصحابة كيف يكون ايه اذا كان قائدا وكيف يكون اذا كان جنديا يعني يكفينا مثلا ايه يعني لو نظرنا في مواقف مثلا هنذكر قائد واحد من قاده المسلمين خالد بن الوليد يعني نظره مثلا في معركه مؤته لما قتل طبعا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليهم ايه ثلاثه يحملون الرايه في الأول الاول حملها الثاني قتل الثاني حملها الثالث قتل الثالث فلم يجدوا الايه الصحابه قائدا او ارادوا ان يعني يختاروا عليهم ايه احدا غير خالد لكن لما خالد بن الوليد راى انه ايه سيستطيع ان يجتاز بالجيش هذه المحنه تقدم سريعا ولم يتراجع لم يقل ايه يعني مش هتق... يعني ناس كتير جدا كده يبقى هو يقدر يعمل الحاجه دي كويس جدا بس يقول لك ايه لا يا عم محسن كون رياء مش هعملها خد بالك او يقول لك ايه لا وأنا مالي انا خليني انا محدش طلب مني حاجه او انا ما... انا هطلع يعني ايه هعمل نفسي مثلا اني ولا... لا هو عارف انه هيقدر يعمل إيه الحاجه دي فطلع ولم ب... يبخل ايه بجهدي مثلا وبإيه يعني وبخبراته في القتال في وكده لم يبخل به على المسلمين فدوت بيعلمنا ايه ازاي نكون ايه قاده ان انت لازم تبحث لك عن دور اصلا وازاي تكون قائد تكون قائد عندما تكون ايه جنديا ناجحا زي ما قال احد العلماء ايه الجنديه الصادقه طريق الايه القياده الناجحه لو جينا ننظر برضو نفس الموقف لخالد بن الوليد وهو جندي امتى لما عزل عمر بن بالخطاب خبالك وقال له ايه ان ارسل ان ابا عبيدة بن الجراسة يكون ايه هو القائد تخيلوا بقى خالد بن الوليد قائد ايه القوات المسلحة زي ما بيقولوا واركان الحرب بقى وابتاعه كام ده كله تخيلوا لما يعزل اي حد ما كانوا هيعمل ايه حتى وهو يعني يعمل لدين الله وكده بس برضه هيعمل ايه هيقول ده الطبيعي هيقول كفاية كفايه بقى كده بقى لي سنين والحمد لله ما نهزمتش ولا معركه وما فيش معركه هتدخل لو ايه نكون احنا الفائزين وكده هو فانا خلاص كفايه عليا بقى كده انا هقعد بقى ايه استجم في البيت ولا حتى هتعبد باقي العمر وكفايه عليا اللي انا قدمته ايه للمسلمين وانا كده ايه ده التاريخ هيكتب عني ومش هنسى اي حد كان ممكن يعمل من ما ابو عبيده بن الجراح بقى هو القائد خالد نزل مع الجنود وأصبح جندي تخيلوا ان واحد مرتبته تنزل ومع ذلك ليه؟ لأنه هو بيعمل لدين العز وجل هو نفسه قال قال هكذا قال إيه أنا لا أقاتل من أجل عمر أنا لا أقاتل من أجل عمر كلمة كتبها له التاريخ هذا هو يجب أن يكون إيه حالنا في العمل الدين له عز وجل الواحد مثلا لو لو قاعد في مكان ولا بتاع وال والاخوه قال له مثلا ايه طب خلي فلان هو اللي يعمل الامر ده بتاع. طب خلاص بقى يروح يعمل يورينا شطارته انا خلاص بقى مالش استغنوا عني انا اروح بقى ايه انا مش فاضي اصلا ورايح بقى اقعد في البيت اقعد اراجع قرانه ولا عم. لا ده فلان هو اللي هيعمل انا أبو اول واحد يساعده عشان كده قلنا لما هو كان جندي ناجح أصبح قائدا إيه لما كان جندي صادق أصبح قائدا إيه ناجح ده كان موقف مساء طبعا هنلاقي موقف كثير جدا في في السيرة زي كده ولا يستغني عنها الدعاة إلى الله عز وجل ليتعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل ولا يستغني عنها المربون ليتعلموا كيف تكون التربية أيضا من, من هذه الفوائد معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عصمه الله عز وجل من الناس وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حني وكيف نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم يوم أحد أيضا من الفوائد معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة فمن أسباب النصر الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه والتضرع إليه والأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر وعدم الثقة في الأسباب، وعدم الثقة في الأسباب. مش معنى ان جالك السبب وبقى عندك انت كل أسباب الأمور إن تعتمد بقلبك على الأسباب. أقولها ما أصني عندي كل حاجة جاهزة. ما أصني لا. الثقة في الأسباب نقص في التوكل. الثقة في الأسباب نقص في التوكل. واليأس عند فقد الأسباب أيضا نقص في التوحيد. والإيمان بأن النصرة من عند الله ومن أسباب الهزيمة عندنا سببين للهزيمة سببين رئيسيين إيه هي المعاصي الظاهرة والمعاصي إيه الباطنة المعاصي الظاهرة زي ما حصل في أخذ قالوا لروما صعدوا الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال أمرام قال له إيه يغادر مكانهم أو قال يبرحوا مكانهم ثم لما شاهدوا إيه الغنائم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من إيه هذه معصية ظاهرة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم طب في معصية بقى بطنة والمعصي البطنة أخطر إيه المعصية البطنة اللي هي معصي الكلوب زي إيه زي يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الاخترار بالنفس أو أن يرى لنفسه إيه حظا أو أن يعجب بعمله وبنفسه وبكثرته فدوت برضو إيه؟ من أسباب الهزيمة أيضا من آخر فائدة ذكرها الشيخ أن السيرة منهج حياة للفرد والمجتمع المسلم ومعين رائق لفهم الشريعة الإسلامية وصورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض إنها تاريخ لأفضل رسول الله وسيد البشر أجمعين نكتفي اليوم بالفوائد وان شاء الله نبدا في في الكتاب في المره القادمه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله